Ja, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-taybina at تعرضنا فيما سباق لمبنى السيد الإمام قدس سره من أن المامور به هو الاستقبال الحقيقي وان الكعبة من تخوم الارض الى عنان السماء وان الاستقبال يتحقق بتقاطع خط من مقاديم بدن المصلي بخط من البنيه المشرفه للكعبه وقد يلاحظوا على ما افاداه اولا ان عنوان الاستقبال لا يتضمن عرفان عدم وجود حائل بين المستقبل والمستقبل كما هو ظاهر كلامه قدس سره والوجه في ذلك أن الاستقبال وإن كان بمعنى جعل الشيء قبالا إلا أنه ليس المقصود بالقبال أن لا يكون حائل وإنما المقصود بالقبال أن يكون أمامه لا خلفه ولا من جانبيه فمتى ما كان من حيث الجهة أمامه فهو قباله سواء كان بينهما حائل أم لم يكن ولذلك لو صلى شخص خارج حرم الحسين عليه السلام جاعلا القبر الشريف أمامه من حيث الجهة فإنه يقال عرفا استقبل القبر الشريف فيقال استقبل القبر في صلاته فلم يجعله خلفه ولا جانبيه بل جعله أمامه فليس المراد بالاستقبال إلا كون الشيء أمامه سواء كان بينهما حائل أم لم يكون بحيث لو ارتفع المانع والحائل جنو فالمباش فالمواجهة بين المستقبل والمستقبال شانيه لا فعلية فيقول هذا الشيء أمامي وأنا مستقبل له والمصحح لذلك أنه لو رفع الحائل بيننا لكانت مواجهتان ولذلك ومما ينبه على ذلك أنه لو أن شخصا صلى أمام الكعبة المشرفة في داخل البيت الحرام لكنه كان محاطا بغطاء من قرنه بلي إلى قدمه بحيث يصلي داخل الغطاء فهل يقال عرفا أنه لم يستقبل الكعبة لأن بينه وبين الكعبة حائلا أو وضع حاجز كما في النساء الذين يوضع لهم حاجز في البيت الحرام فيصلون خلف الحاجز فهل يقال بأن هؤلاء لم يستقبلوا الكعبة لوجود حائل بينهم وبين الكعبة فان هذه منبهات على ان الاستقبال الحقيقي عرفان متقوم بكون الشيء امامك من حيث الجهه كان هناك حائل بينكما ام لم يكن حائلون فالامر الاول الذي بني عليه الاستدلال برمته هو حل منعين وثانيا لو سلمنا شن سوي مش لو سلمنا أن الاستقبال متقوم حقيقة بالمواجهة بمعنى عدم حائل بين المستقبل والمستقبل فان مقتضى مناسبه الحكم للموضوع هو اراده الاستقبال الميسور من قبل المكلفين حيث إن الحكم هو وجوب الاستقبال في الصلاة على بل كل مكلف في أي مكان كان من الأرض والموضوع هو الاستقبال فمقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن يكون المقصود بالاستقبال المعنى الميسور لكل مكلف والمعهود لدى كل مكلف ولا معنى ميسور للاستقبال ومعهود إلا الاستقبال السمت والجهات لا الاستقبال بمعنى مواجهة التي تقتضي عدم الحائل بينهما وثالثا سلمنا سلمنا دجلا دجلا دجل سلمنا أن النصوص ظاهرة في الاستقبال بالمعنى الدقي وهو الاستقبال بمعنى عدم وجود الحائل فيقال مضافا إلى أن الروايات التي استدل بها على أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء رواية غير تامة سندان كما سبق بحثه يوم الأربعاء ولم يفت مشهور القدماء بمضمونها كي يكون جابرا لضعف سندها على القولي بالجبر كما تعرض له السيد نفسه في صفحه 77 وسبعين من كتاب الخلال حيث قال فعن جمله من القدماء والمتاخرين كما في الخلاف والمبسوط والمراسم والوسيله والشرائع ان القبلة عين الكعبة لمن تمكن من العلم بها وجهتها لغيره وجهتها لغيره مضافا لذلك أن ما افاده من ان مقتضى الاعتبار العقلي قال مقتضى الاعتبار العقلي القطعي هو ما أردنا من أن الكعبة تخوم الأرض إلى عنان السماء غير تام لماذا؟ لأنه إما أن يثبت لنا في رتبة سابقة ومن دليل آخر أن الكعبة من تخوم الأرض لا عنان السماء فلا أو لا يثبت فإن ثبت من دليل آخر قلوا وياي لم نحتج إلى استدلال بالاعتبار العقلي القطعي وإن لم يثبت لنا من دليل آخر هذه النقطة فأي موجب للقول بها إذ غاية الاعتبار أن المولى أعفا أن ظاهر الأوامر هو لزوم الاستقبال الحقيقي على كل مكلف في كل مكان وهذا أمر لا يقدر عليه بعض المكلفين لعدم امكان المواجهة مع الكعبة فأي مقتضن في ذلك لأن نقول إذن الكعبة هي من تخوم الأرض إلى عنان السماء فلعل عدم قدرة بعض المكلفين على استقبال الكعبة بنحو المواجهة يوجب المصير الى الاكتفاء بالجهه او يوجب سقوط شرطيه الاستقبال بالنسبه اليه اما ان نقول هناك ملازمه عقليه بين ظهور الاوامر في لزوم الاستقبال الحقيقي على كل احد وبين شنو وبين أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء فهذه الدعوة مما لا برهان عقلي عليها إذن إما أن تقولوا بأن هذا ثابت بالروايات خلصنا بعد ما نحتاج لأعتبارنا أو تقولوا لم يثبت مجرد ظهور الأوامر في مطلوبية الاستقبال الحقيقي على كل أحد لا يكشف عن أن الكعبة في نظر الشارع هي شنو؟ من تخوم الأرض إلى عنان السماء. بدي. الإشكال الأخير. خلاص ما إما أن نقول بشرطية الاستقبال إما أن نقول بأن المستقبل هو الجهال الكعبة نعم هذا نقول فإما أن نقول بشرطية الاستقبال أو نقول بكفاءة استقبال تقولون الجهة. هذا الجهة. الجهة. ظاهر الأوامر غير ظاهر خب ما تقطعون إذا تقطعون خلاص المطلب بعد من يقطع بعد ما إلى بعد تبغى تقولون ظاهر الأوامر مطلوبية الاستقبال من كل أحد في كل مكان زين ولا يمكن لي الجميع الاستقبال المباشر الكامل فإذا لم يمكن ذلك فما هي الحيلة كما يحتمل أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء يحتمل أيضا انه شنوه أن الشارع اكتفى بالجهات ويحتمل أيضا أن من لم يتمكن يسقط عنه شرطية الاستقبال كما ذكروا في الذابح حيث قالوا من لم يتمكن من إحراز القبلة يسقط عنه شرطية الاستقبال في الذابح قالوا ذلك فليكن في المقام عدا بالنتائج مجرد ظهور الاوامر في مطلوبيه الاستقبال من كل احد في كل مكان لا يفضي عقلان الى ان نقول بان الكعبه من تخوم الارض الى عنان السماء هذا فرد معنى لا يتوجه اليه العقل بمجرد التسليم بظهور الاوامر الامر الرابع هو التفت اليه وهو الرابع يعني رابعا مقتضى ذلك مقتضى تحليله حيث قال يصدر من الكعبه خطوط تعم السماء ويصدر من المصلي خطوط والنتيجه التقاء خط من مقاديم المصلي بخط من خطوط الكعبه فالاستقبال جنوح حاصلون مقتضى كلامه ان لا حاجه لشرطيه الاستقبال لان المكلف مستقبل على كل حال ولو انبطح على بطنه ماذو عليه بالنتيجة فإنه مستقبل على كل حال وفي كل فرض وبأي نحو فما هو الوجه في شرطية الاستقبال أنه يشترط في صحة الصلاة الاستقبال مع أن المكلف مستقبل على كل حال هو تنبه لهذا الإشكال فقال المستفاد من الادله الاستقبال الحقيقي في إطار النظر العرفي بأن يكون مستقبلا حقيقتان وواقعان والعرف أيضا يراه مستقبلان فلا يكفي الاستقبال الواقعي مع أن العرف لا يراه مستقبلا كما لا يكفي أن يراه العرف مستقبلا وهو ليس مستقبلا حقيقه فلذلك قال في صفحة ثمانة وثمانين اعلام اعلام يعني لا تشكل اعلام أن الشارع الأقدس أسقط حكم الاستقبال الحقيقي إذا خالف حكم العرف فما كان استقبالا بنظر العرف الملازم لكونه استقبالا حقيقة بلا شائب تسامح. رتب عليه حكمه وما ذكرنا عكس ما ذكره القوم من أن التوجه إلى الجهة جهة الكعبة توجه نحو الكعبة هكذا ذكر القوم وإن لم يكن كذلك واقعا فإن لازم ما ذكرناه نحن أن التوجه إلى الجهة توجه حقيقي إلى البيت وإن غفل عنه العامة من الناس ألا ترى أنه لو علم العرف بأن بينهم وبين الكعبه ستين درجة وأنها واقعة في أفق آخر وجهتها غير جهتهم أنكروا كون صلاتهم إلى القبلة مع أن الاستقبال الحقيقي ووجدو تقاطع خط بخط محقق بلا ريب حتى في مثل هذا الفار ولذلك لو كان امام المكلف جهتان الى مكه احداهما اقرب عرفا من الاخرى لزمه مراعاه الجهه الاقرب ولكن ثم لكن ولكن هل يستفادون من الروايات على فرض تماميتي سندها أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء شمول هذا ال... شمول هذا الخط إلى كل كل جزء من السماء بحيث يشمل من كان من كان في أقصى القطب الشمالي والكعبة مثلا في أقصى القطب الجنوبي أم غاية ما يستفاد من ذلك اتصال الكعبة بالسماء لا أنه الكعبة عبارة عن وجود يملأ السماء بحيث متى ما وقف المصلي تقاطع خط منه بلي مع خط من خطوط الكعبة، فافهم واغتني فتلخص أن الصحيح ما ذكر سابقا من أن المناط في الاستقبال هو شنو استقبال الجهة على أنها استقبال كعب الجهة الثانية هذا الكلام في الجهة الأولى من البحث الجهة الثانية قال صاحب العروة قدس سره ويجب استقبال عينها للمسجد أو الحرام ولو للبعيد المعروف بين الأصحاب أن القبلة هي الكعبة بعينها ولكن حكي عن الشيخين وجماعه من القدماء التفصيل بلحاظ الامكنه فالكعبه قبله لمن كان في المسجد والمسجد قبله لمن هو في الحرام والحرم قبله لمن خرج عنه فليست القبله منحصره في الكعبه بل في الذكرى نسبته إلى أكثر الاصحاب يعني هذا الكلام وعن الخلاف دعوة الإجماع عليه وقد استشهدوا له بجملة من النصوص هذا النصوص سيأتي ذكرها لانه السيد الخويس يناقش سند هذه النصوص خلق وأورد على هذا القول بإيرادات الأول ما هو المقصود لهؤلاء فهل المقصود من كلامهم أن القبل واقعا متعدده وأنها غير منحصرة في عين الكعبة فإن كان مقصودهم هذا فهو منافر لضرورة الإسلام بل حتى لغير المسلمين فإن الجميع قاطع أن قبلة المسلمين واحدة وليست متعددة وأن تلك القبلة هي الكعبان بل كما في الجواهر الخارج عن الاسلام فضلا عن اهله جنو يعلم بذلك ولذلك يذكر السيد الامام اذا قال في بليل اذا قال في سيده الشكر والكعبه قبلتي, قبلتي. ها؟ <تصفيق> فإنه يرى أن المرتكز القطعي على ذلك وأن لا تعدد في البين. خو، وإن أرادوا هذا إذا أرادوا. خو، وإن أرادوا الاتساع في القبلة بالإضافة إلى البعيد. اي ان من في المسجد مطلوب من ان يتوجه الى الكعبه بعينها ومن في خارج المسجد مطلوب من ان يتوجه ايضا الى الكعبه الا ان التوجه للمسجد اماره على التوجه للكعبة ومن كان خارج الحرام انما يتوجه الى الحرام بلحاظ انه اماره على الكعبه والا فقبلة الجميع هي الكعبة فهذا يرجع الى القول السابق الذي ذكرناه وليس قولا جديدا وحين إذن يصبح النزاع نفضيا هذا اولا ان تم الضروره والمرتكز القطعي ما استشهد به من الروايات على هذا القول محل منعين والروايات هي ما رواه الشيخ عن عبد الله بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام ان الله تعالى جعل الكعبه قبله لاهل المسجد وجعل المسجد قبله لاهل الحرم وجعل الحرم قبله لاهل الدنيا باب ثلاث من ابواب القبله حديث واحد وظاهره ان دلالته سنه تامه لولا ضعف سنده الارسال ومنها رواية بشر ابن جعفر الجعفي عن جعفر ابن محمد عليهم السلام قال سمعته يقول البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا واغلب رجال السند بين مجهول ومهمال الروايه الثالثه مرسله الصدوق بل ايه لتحجوا الروايه الثانيه نفس الباب حديث اثنين مرسله الصدوق قال قال الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا وهي مرسلة ولا يفيد التعبير الجزمي من قبل الصدوق عنها بقالة نفس الباب حديث ثلاثة ومنها رواية أبي غره قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام البيت قبلة المسجد عليكم السلام والمسجد قبلة مكة هذه صار تعبير ثاني ومكة قبلة الحرام والحرم قبلة الدنيا وكل السند تام ما سوى الأخير وهو أبو غره فإنه مجهول ولكن قد يدعى انجبارها بعمل المشهور حيث حكي الإجماع وأن أغلب الأصحاب على هذا القول فبناء على جابرية عمل المشهور يكون المستند تاما بل قد يقال بالوثوق بصدورها بلحاظ تعدد طرقها واتحاد متنها وعمل المشهور بها فلأجل ذلك يكون جنو يكون رفع اليد عنها مشكله لكن السيد الامام قدس سره اورد إيرادا ثالثا على الاستدلال بالروايات فقال حتى لو تمت فانها مخالفه للكتاب والوجه في ذلك كل شيء نريد ذبك ان شنو خالف للكتاب. والوجه في ذلك أن قوله عز وجل ما فلنولين قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم. فولوا وجوهكم شطرة فإن ظاهره أن الكعبة هي المسجد الحرام للقريب والبعيد لا أن القبلة للبعيد الحرام والقبلة لمن هو داخل الحرام المسجد والقبلة لمن هو في المسجد الكعبة بال خوطب النبي وهو في المدينة بعد رجوعه من بدر بأن يتحول من بيت المقدس الى البيت الحرام ونزلت هذه الايه ويجنوه <تصفيق> قد نرى تقلب فلنولينك انك قبله ترضاها فولي وجهك <تصفيق> الى الكعبه مو منا ومنا مو الحرام مو فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وزاد سيدنا قدس سره على ذلك فقال إن الروايات الدالة على أن القبلة عين الكعبة كثيرة جدا بحيث تكون الروايات على خلافها شنو مما يجب تأويله أو طرحه أو رد علمه إلى أهله فكأنه يريد أن يقول إنها مخالفة للسنة القطعية فهل الأمر كذلك؟ ولو رجعنا لهذه الروايات لوجدنا لو علي علي على الله الكعبة أحسن في باب اثنين من ابواب القبلة صحيحة معاوية ابن عمار الحديث الاول عن ابي عبد الله قال قلت متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله الى الكعبة قال بعد رجوعه من بدر الحديث الثاني معتبرت ابي بصير عن احدهما عليهما السلام قال قلت له إن الله أمر النبي أن يصلي إلى بيت المقدس فقال نعم. ألا ترى أن الله يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ثم قال إن بني عبد الأشهل اتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم يعني كانوا بني عبد الاشهر يصلوا خلصوا ركعتين وهم جنوه إلى جهة بيت المقدس فقيل لهم إن نبيكم صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال لان كأنما البيت المقدس يعني استدبار للكعبة ده واحد يتوجه لبيت المقدس يصير مستدبر للكعبة وهكذا في المدينه يعني اذا صلى في المدينه المنوره متوجها الى بيت المقدس فانه يستجبر الكعبه فهؤلاء كانوا مخلين النساء خلفهم الان تغيرت فصار النساء شنو امامهم بل فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين الى الكعبه فصلوا صلاه واحده الى قبلتين فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين رحل سيدنا مسجد القبلتين كثير, كثير تقبل الله أه أه ومنها الحديث الرابع وهو صحيحه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي إلى بيت المقدس قال نعم فقلت أكان يجعل الكعبة خلف ظهره قال أما إذا كان بمكة فلا ما يجعل الكعبة خلف ظهر وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة فهل ظاهر هذه النصوص سيدنا أنه القبلة عين الكعبة بحيث لا تقبل التوسعه بنصوص أخرى وتعد النصوص الأخرى مخالفة <تصفيق> ها للسنه قطعية. القطعيه قطعيه ام لا تلك <تصفيق> ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفح> <تصفح> اه ايه ما صليت لقبلتين بس هناك من تروح مسجد القبلتين ما تشوف <تصفح> متدابرتين قبلتين متدابرتين له جنب شكل شكل شكل القبلتين فيه اشاره للقبلتين قديمة تكلم مو هذا الجديد